سنخوض معاركنا معهم وسنلغي جماعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل قوتنا ندفعهم وبكل بسلاح الحق البتار سنحرر ارض ونعيد الأمن إلى القدس من بعد الذل وذلعار من بعد الذل وذلعار سنخوض معاركنا معهم وسننضجه عن نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القدس وتلا ندفعهم وبكل القوه ندفعهم لن نرغب بشبر محتل لن نترك ذكرى للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم والسلام دجوم وندفعون وبكل القوة ندفعون وسنمضي ندق معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنح العار أيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم وبإذن الله الرحمن ستحرر أروى سيشاني وستشرق شمس للنصر وانا كون رمزا للطهري وانا كون رمزا للطهري نعود معارك لا معهم وسلام اجمعا النار ونعيد الحق المغتصبا ولكل القوه ندفعهم ولكل القوه ندفعهم